Ha ha ha على المصطفى الهادي تصلون تدرون بالناهي يجيب اللي يصلون صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون تدرون كمّل أجر اللي تلكون يوم على المصطفى الهادي تصلون يا صلو صلوا عليه وسلموا قد ما تحبوا هذا الحبيب اللي لنا كل حنين يا الكلامه عننا لما دعالك من سنين نشتاجنا لإخواننا والصحبك أنا وسائلين منهم عليهم دلنا جاء للنبي هم اللذين يبادلونا حبنا اللي لدربي يتابعين ما شفتهم بس الهنا لما Edna اللي يبي يحشر معاه ويشرب من ايداه في الزحام لابد انه يتبعاه في كل فعله والكلام بكرة عصى الله يجمع بمحمد سيد الانام في يوم لانا ينفعه اللي تبع عن والتزام يا رب جوبي مضمع شوف t referredi unda ironderi thumbnails U Kelleya unda diri Tidei, her harap-ebaiseenda capacityu para hite zannu kendron